ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك